يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ من تتمت أضواء البيان التي وضعها الشيخ عطية محمد سالم إكمالا لعمل شيخه وعلى منهجه قوله تعالى عسى ربه انطلق كن ان طلق كن أي يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات تيبات وأبكارا فيه بيان أن الخيرية التي يختارها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في النساء هي تلك الصفات من الإيمان والصلاح وجاء في الحديث فعليك بذات الدين تربت يداك وقوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم وفي تقديم الثيبات على الأبكار هنا في معرض التخيير ما يشعر بأولويتهن مع أن في الحديث هلا بكرا تداعبك وتداعبها ونساء الجنة لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ففيه أولوية الأبكار وقد أجاب المفسرون بأن هذا للتنويع فقط وأن الثيبات في الدنيا والأبكار في الجنة كمريم ابنة عمران قال المؤلف أثابه الله والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لما كان في مقام الانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبيههن لما يليق بمقامه عندهن ذكر من الصفات العالية دينا وخلقا وقدم الثيبات ليبين أن الخيرية فيهن بحسب العشرة ومحاسن الأخلاق وقوله تعالى عسى ربه إن طلقكن لم يبين هنا هل طلقهن أم لا مع أن عسى من الله للتحقيق ولكنه لم يقع طلاقهن كما بينه تعالى في سورة الأحزاب بأن الله تعالى خيرهن بين الله ورسوله وبين الحياة الدنيا وزينتها فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فلم يطلقهن ولم يبدله أزواجا خيرا منهن وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة وإحلال الزواج إليه صلى الله عليه وسلم وتحريم النساء بعدهن عليه عند قول الله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك الآية وقوله ترجي من تشاء منهن وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن الآية وبين الناسخ من المنسوخ في ذلك في دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين كفروا لا تعتذر اليوم لم يبين هنا نوع الاعتذار الذي نهوا عنه ولا سبب النهي عنه لماذا ولا زمنه وقد بين الله تعالى نوع اعتذارهم في مثل قوله سبحانه حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار وكقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وكقوله بعدها ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فهذا غاية في الاعتذار ولكنهم نهوا عنه وذلك يوم القيامة كما في قوله إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد أي إلى الدنيا وقد نهوا عن هذا الاعتذار لأنه لا ينفعهم كما في قول الله تعالى فيومئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا هم يستعتبون وقوله يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال المؤلف أثابه الله تقدمت الإحالة على كلام الشيخ رحمه الله تعالى في بيان أنواع التوبة وشروط كونها نصوحا عند قول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون قوله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم إلى آخر الآية تقدم بيان هذا النور وحالتهم تلك للشيخ رحمه الله تعالى في سورة الحديد عند قول الله جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم فيه الأمر بقتال الكفار والمنافقين والغلظة عليهم ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار ولم يعلم أنه قاتل المنافقين قتاله للكفار فما نوع قتاله صلى الله عليه وسلم للمنافقين ربما يبينه والله تعالى أعلم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 فكان جهاده صلى الله عليه وسلم للكفار بالسيف وجهاده للمنافقين بالقرآن كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في عدم قتلهم لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولكن كان جهادهم بالقرآن لا يقل شدة عليهم من السيف لأنهم أصبحوا في خوف وذعر، يحسبون كل صيحة عليهم وأصبحت قلوبهم خاوية كأنهم خشب مسندة وهذا أشد عليهم من الملاقات بالسيف والعلم عند الله تعالى أيها المستمعون الكرام كان هذا مقدار لقائنا وعسى أن يجمعنا بكم لقاء آخر قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته